في يوم من الايام قرر حتى يدعى خالد ان يخرج في رحلة للبحث عن معنى النجاح عاش خالد في قرية صغيرة وكان يرى نفسه عاجزا عن تحقيق اي هدف في احد الليالي، تسلل القلق الى قلبه وهو يلاحظ جيرانه الناجحين يحققون احلامه مواسدا في الولايات تقوده خطواته المترددة الى حكيم القرية الذي كان معروفا بحكمته وقدرته على تفكر العمل جلس خالد امام الحكيم وقال يا حكيم اشعر بالفشل في حياتي ولا تحديد قيمة اعمالي كيف لي ان انجح ابتسم الحكيم بنظرة تفهم وقال يا بني النجاح لا يقاش بعواقب الاعمال فحسب، بل بنية وراءها والقوة في تحقيقنا النجاح هو كالشجرة المثمرة تحتاج الى رعاية وشبر وتعاقد دائم استغل خالد كلمات الحكيم كضوء يقود طريقه قرر العمل على تطوير مهاراته وشقل مواهبه بدلا من الهروب من الفشل بدأ يتعلم ويعمل في الحقول، مدركا ان النجاح ليس ضربة حظ، بل هو نتيبة للتقليد والمكابرة مرت الايام وخالد يبدي تثانيا في عمله ذات صباح نمت شجرة في الحقل بين يديه كانت قد ماتت في العهد السابق. اطلق على الشجرة شما نجاح لانها رمز لتحول حياة سمع اهل القرية عن قصة خالد وشجرته، وانتهى الحال بهم يعتبرونه رمزا للصبر والإصرار. تعلم خالد ان النجاح لا يعني الكمال بل يعني الشعي والجهد دون توقف الفشل ليس نهاية الطريق بل بداية لفرصة جديدة الحكمة في النجاح ليست فيما نحقق بل في كيف نحقق وما الذي نتعلمه على طول الطريق كان يقول خالد لأجيال جديدة ليكون درسا أن النجاح يمكن أن يُزرع في أي تربة، طالما كانت العجيمات والقوة قادرة على رعايته.